يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعمة ويوم القيامة بئس المرفود ذلك من أنباء القرى لقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما 124. ونسعنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تسبيل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ضالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لا آية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم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 117. فمنهم شقي وسعيد 118. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق 119. قالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء كَفَاعِلٌ لِمَا يريد وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فَفِي الجنة فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا ما شَاءَ رَبُّكَ عطا